<تصفيق> لأجاريهم قلت تظاهر ما فيهم فبدوت شخصا آخر كي أتفاخر وظننت انا اني بذلك حزت غنى فوجدت اني خاسر فتلك مظاهر لا لا لا نحتاج المال كي نستاد جمالا جوهرنا هنا في القلب لا لا لا نرضي الناس بما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 de mensen laten ze me niet veranderen, behalve als ze me willen, zodat ik ze وأكون أنا We gaan verder met elkaar. We gaan قلتت ظاهر ما فيهم فبدوت شخصا آخر السلام عليكم انا حمود الخضر اذا عجبكم الفيديو تعرفون ما تسوون سبسكرايب لايك شير وتشرف تواصلكم على مواقع التواصل الاجتماعي <تصفيق>